بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام م صادق كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فما كان دعواهم إ ذ جاءهم باسنا إ ل ا ان قالوا إ ن ا كنا ظالمين ف ل ن س أ ل ن الذين أ ر س ل اليهم و ل ن س أ ل ن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوذن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون و ا ل قد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم ص ه ر ن ا ك م ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ف ل ا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرت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 فلما ذاق الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهما ك أ ل م أ ن ه ك م ا عن تلكما ا ل ش ج ر ة و أ ك ل لكما إ ن الشيطان لكما عدو مبين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 ل موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي ن ل ي ا ل ع ل و ا ف ا ح ش ق ا ل و ا و ج د ن ا ع ل ي ه ا ت واقيموا ل و ن على ل ل لا تعلمون ه ما وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين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 و ا ل إ س م والبغي بغير الحق و أ ن تشركوا بالله ما لم, ما لم ينزل به سلطانا وان تكونوا على الله ما لا تعلمون ولكل أ م ة أ ج ل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 وقالت م ن قبل كم من الجن والسفن ن ا ر كلما دخلت أ م ت ل ع ن ا ت اختها حتى إ ذ ا ا د ركو ا في هجم ا ي ع ا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا قالت أخراهم لأولاهم أضلونا ربنا النار هؤلاء عذابا ضعفا فآذهم من قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون وقالت أ و ل ئ هم ل أ خ ر ا ه م فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب, العذاب بما كنتم ت ك س ب و ن إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها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 كذلك نجد الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا و س ع ه ؤ ل ا ء أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجريم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 واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالين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 ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن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 و ا ل قد جئناهم بكتاب فاصلاه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوهم ن ق ب ل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 حتى إ ذ ا أطلت س ح ا ء الله ا سقناه ب ل د ميت فأنزلنا ا ل م ا ء ف أ خ ر ج ن ا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 أفلا تتكون قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في سفاهه و إ ن ا لنظنك من الكاذبين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 و ذ ك موسوعه ا إ النابلسي للعلوم الاسلاميه ت ف ل ح قالوا أ ج ئ ت ن ا ل ن عبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ف أ ت ن ا بما ت ع ذ ن ا إ ن كنت من ا ل ص ا د ف ي ن قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 قال جاءتكم بين تمر ربكم هذه ناقه الله لكم آ ي ه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم فَذَرُوهَا تَأْكُلْ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 تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومه قالوا م آمن منهم م ن أ ت ع ل ن أن ص ل ح انا مرسل ا إنا بما أ ر س ل به مؤمنون قال الذي نستكبر ا و ا إنا بالذي آمنون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 ف ا ن ط ر ن ا عليهم مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين أ ط ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره قد جاءتكم بين ة م ن ربكم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 قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و امنوا ع ك و ا ل ذ ي آ م ن معك من قريتنا أ و لتعودن في ملتنا قال اولو كنا ر َ ت ر ي ن ا على ََ الله َِّ كذبا ًَِ إ ان عدنا َْ في ِ ملتكم َُِِّْ بعد ََْ إ ِ ذ ْ نجانا ََ الله َُّ منها َِْ وما ََ يكون َُُ لنا ََ أ َ ن ْ نعود ََُ فيها َِ الا َّ أ َ ن يشاء َََ الله َُّ ربنا ََُّ وسع ََِ ربنا ََُّ كل َُّ شيء ٍَْ علما ًِْ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 ارسلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم, فأخذناهم باقدا وهم لا يشعرون موسوعه النابلسي ل ل ذ ب و ا ف أ م ا ل ا كانوا ي س ب و ن أفأمن أ ه ل ا ل ق ر أن ي أ ت ي ه م اوامن م ن أ و اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون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 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على ك ن و ب الكافرين وما وجدنا ل أ ك ث ر ه م من عهد و إ ن وجدنا ا ث ر ه م ثم بعثنا من بعدهم موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى فرعون وملئه فظلموا بها فاوضح كيف كان عاقبه المفسدين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 وجاء فرعون السحرة قالوا ان لنا لاجرا انكم تسعون عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبقى الما ك ا ن و ا يعمدون ف أ و ل ب و ا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين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 لاقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ثم لاصلبنكم أ ج م ع ي ن قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما ت ن ك م منا إ ل ا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما علينا صبرا ربنا علينا صبرا مسلمين وقال موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي للعلوم ا ل ي ف س د ل ا م ي الأرض ويذرك آ ه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 و ا ا ل ع قال ب ة للمتقين ق و أوذينا ا أن تأتينا من ومن قبل ب عفا د جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون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 أ ب ن ا ك م و ي س ت ح ي و ن ن س ا ء ك م و ف ي ذ ل ك ب ل من ربكم ع ظ ي م و و ع د ن ا م و س ى ث ل ا ث ي ن ليلة ه أ ت م ا ء الله ا ل ح س ن تم ميقات ربه أربعين ليلة ربه وقال موسى لميقاتنا أ ي اخلفني ه هارون و ق وأصلح ولا ولما موسى سبيل المفسدين ولما جاء تتبع ي م وكلفنا ر م ه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تروني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تروني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 و إ ن يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه ك سبيلا وإن يروا سبيل الغي وإن يروا سبيل الغي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 ت خ ذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خ و ا ر أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اتفا وقال بئس ما خلفتموني من بعدي اعدلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس ا ك ي ه يجره و إ ل ي ه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 قال رب اغفر لي و ل أ ك ي و أ د ك ا ل ل ا في رحمتك و أ ن ت أ ر ح م الراحمين إ ن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك نجد المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ ا ل أ ل و ا ح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون و ا خ ت ا ر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرغبه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م و ا ل ا و ل ا ل الذي كانت عليهم فالذين امنوا به وعذروه ونصروه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 وقطعناه مثنتي ع ش ر ة أ س د ا ق ا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س م م اشربهم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 قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 واذ قالت امه منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون فلما عتوا عن ماله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 والذين يمسكون بالكتاب و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا نضيع أ ج ر المصلحين و إ ذ نتقنا ل ج ب ل فوقهم ك أ ن ه ظ ل ه وظنوا أ ن ه وافع بهم خذوا ما اتيناكم ب ق و ة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 أ ن تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آبا افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبا الذي ا ت د ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اولد إ ل ى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث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 اولئك هم ا ل و ا ف ل و ن ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها فادعوا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون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 ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين أ و ل م ينبروا في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن ع س ى وان عفا ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم ي ا م ه و ن يسالونك عن الساعه ايان مرساها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 فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جاء وكاء فيما آ ت ا ه م ا فتعالى الله عما يشركون أ َ ي ُ ش ر ِ ك ُ و ن َ ما َ لا َ يخلق َُْ شيئا ًَْ وهم َُْ ي ُ ف ْ ل َ ق و ن َ ولا ََ يستطيعون َََ لهم َُْ نصرا َْ ولا ََ أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ْ يعنصرون ُُ إلى ا ل ه د لا يتبعوكم س و ا ء عليكم أدعوتموهم أم أنتم ص الله م ت و ن إن ا ذ ي ن تدعون من دون ا ل ع ب الحسنى د أ م ث ا ك يستجيبوا ل ك كنتم م إن ص ا د ق ي ن أ ل ه م يمشون أرجل ب ه ا أم ل ه م أ ي د ي ي ب ك ش و ن بها أ م ل ه م أعين ي ب ص ر و ن ب ه ا أم ل ه م ن يسمعون ب ه ا ب ل ادعوا شركاء ثم كيدون ف ل ان ت و ل ي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين ت ب ع و ن من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم و ل ا ن ف س هم يعصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا يسمعوا وتراهم يعبرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو و أ م ر بالعرف واعرض عن الجاهلين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 ف ا س ت موسوعه ع ا ل ن النابلسي م ر للعلوم ودون ا الاسلاميه غ